بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالثراش المبتوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَنَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هي نَارٌ حامية